الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في وَثَمُودَ وثمود الذين جابوا الصخر بالوعد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها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 فتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اغان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاها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 الربك والملك صفا صفا وجاء يوم بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وَأَنَّ لَهُ الدِّكْرَ كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّ دَكَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّ صَفَّ وَجِئْنَاهُ يومئذ يتذكر الإنسان لَهُ له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي, قد لحياتي فيومئذ الله لا يذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنة